الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لجدنا الصراط المستقيم الذين ألهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما يهدكنا إلا السهر وما لهم بذلك من علم إلا يظنون وإذا عليهم آياتنا بيناتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةُ يوم يخسر المبطنون وترى كل أمة جازية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا لا ينطق عليكم بالحق اننا نستثق ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وان ما الذين كفروا أفلمتكم آياتي تتنا عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وقلت القوم مجرمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَالَّذِي نَظَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۖ أَرُنْ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَيْبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق منهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم سيتم لقاء يومكم هذا ومحواكم النار وبالكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله مزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم